وَاتَّقُ اللهه إِ اللهَّه الله شَديد الْهِقاب حرمَ عللَْكُم النَّيتَةُ والَّم وَلَحم الْ الخِزير وَمؤُهَِّ لِغَيلِ اللههِ بهِهِ وَالْمُن خَنقَ وَمُن خَنقَة والمَوقذَةُ والمُتََّيةةُ وَأََّ طحَة وَماءكَلَ السَّبْع إلا ما ذكيتم. إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَمَاذُ بِهِ عَلَن نُصُبٌ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلَامِ رَأْيُكُمْ فِيهِ شَكٌّ ۖ فَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فَمَ ي الطُوََّ فيِي مَخْمَصَة وَيرَ مجان فيِي الإِثمِين فَإِنن اللهَّه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 117. ورها سريع الحساب 118. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات مِنَ الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن, إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمل وهو في الآخرة من الخاسرين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 ياأَُهََّ نَ آملُ ذكُروا نِعمَةَ اللهَّه عَلَكُم إِذه نَّقَهُم أََ بِسُطُ إلَكُمْ أييدِيَهمم فَكَف أييدَهُم عَنكُم وَاتَّقُ الللهه وَوعلَى اللهَّهِ فَلَيتَوَككَّرِمُؤمنِوننْ وَلَقدَد أَخَد اللهَّهُ مثَاقَدَن إِسْر إلَ وَبَثنَا مِنهُ مُثني ع شَرَ نَ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 فَتَنقَلِبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان داخلون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 فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون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 اقتل عليهم نبأ بني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال الا لقتل انك قال انما يتقبل الله من المتقين لا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 بني إسرائيل أنه من قتل نفسا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 يحبهُم وَيُحبّونهُ أذِلَّ على المُؤمنِنينَ حِزَّة على الكافِرين يجهدون يجهدونَ فيِي سَبيل اللههِ وَلاَا يَخافونَ لَْمَتَ لائِم ذلكَلِكَ فَضْل الله يُؤتيهِمَ يشَ واللهَّهُ وَاسِعٌ عَليم.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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب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 بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْسَ زِيدًا أَكْثِرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون فِي الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم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 ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون <تصفيق> لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا قالوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ ورهبانا, وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ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 وَالَّذِي كَفَّرَتْ أَيْمَانُكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغض وأفي الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تهون وَاطِعْ الله وَأَطِعِ الرَّسُولَ وَاحْذَرْ فَإِنْ كُنْتَ تَمْكُنْ فَعْلَمْ أَنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا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 يا ايها الذين امنوا ليدنو الله بشيء من الصعيد تناله ايديكم تناله ايديكم واماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حنيم قد سألها طوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافين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 ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أَوْ يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 اذ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اقْتُلُوا تَقُ اللهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَتَقُولُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت اتقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.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 قدير